من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء رسول الله من الفتح وليت الناس يدخلون في دين لا اله الا هو بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله الحمد لله رب العالمين محمد الرحيم مالك يوم الدين بك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهضم عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> قل هو الله أحد الله الصمد لم يدد ولم يدد What are we